قال رحمه الله كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المحتصد أي الذي نضج وانا حصاده المحتصد أي الذي نضج وانا حصاده المستحصد نعم حسنت глубو항 كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد أي الذي نضج وآن حصاده هذا هو فلا شك أنه بنضوجه يكون ألد مما قطع قبل التمام مع أن ما قطع قبل التمام ربما ينتفع به الشخص ربما ينتفع به لكن الزرع الذي هو مستحصد أي في وقت نضوجه وحصاده وآن حصاده فنفعه أكثر وهذه فائدة جميلة فم زرع قبل التمام فما ظن زرع المستحصد قال اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود اشتري نفسك فالسوق قائمة لا زالت قائمة والثمن موجود عبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجب الله جل وعلا إن اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاشتري نفسك ببدل ما تستطيع بدله لأجل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنة الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بانفسكم واموالكم دانكم باموالكم وانفسكم دانكم خير لكم إن كنتم تعلمون فهذا ثمن والمثمن عظيم هذا ثمن والمثمن عظيم جدا وهو الجنه والحوص بنظر الله سبحانه وتعالى فالسوق لا فاشتري نفسك وابتع نفسك بهذا الثمن العظيم أو لأجل هذا المثمن العظيم والثمن موجود هو ما سمعت وأشرنا إليه أن الشخص يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وينجي نفسه من عذاب الله قال رحمه الله لا بد من سنة الغفلة والسنة كما تعلمون مقدمات النوم لا تأخذه سنة ولا نوم فالسنة هي مقدمة النوم والنوم معلوم ياتي بعد السنة تحصل سنة مقدمة ثم بعد ذلك يحصل النوم قال رحمه الله لا من سنة الغفلة لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كان فترة من غير ذلك فقد هلك فلا شك أن الإنسان تحصل ويعتري شيء من الغفلة لكن ينتبه لا يطيل النوم إذا حصلت سنة وحصل النوم لا يطيل كن خفيف النوم إذا وجد كما يقول رحمه الله قال لابد من سنة الغفلة ورقاد الهواء ولكن كن خفيف النوم كن خفيف النوم أما إذا كنت مستقيقا في نومك ودائما وأنت ثقيل النوم فهذا يضر هذا يضرك خفوتك خير كثير حتى من غير هذا الذي يشير له رحمه الله المقصود الإنسان بنوم يفوت عماله ويفوت مقصوده فلا يكون ثقيل النوم يكون خفيف النوم بحيث أنه إذا أيقضه أحد السيق سريعا السيق سريعا وعما ثقيل النوم ربما يعني المزامير عنده واشترحون عنده وربما مكاين يعني البنبة كما يقال هذه مكاين ارتواز تصيحه لهم بالي بحاجة وله داني بشيء فهذا ثقيل النوم متعب أما خفيف النوم ربما يستيقظ مباشرة جرد ما يرى شيئا ربما يستيقظ على طول فهذا غالبا لا يتضرر إذا حصلت له السنة إذا حصلت له السنة لا يتضرر قال لابد من سنة الغفلة وروقان الهوى ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون دن الصباح قرب الصباح فحراس البلد هذا كلها كنايات يكني بها عن أن الشخص يكون يقضا ويكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى وينتبه من السنة هذه والغفلة التي ربما تحصل له تضرف فيكون فطن كيسا قال نور العقل يضيء في ليل الهوى صدق نور العقل يضيء في ليل الهوى فتنوح جادة الصواب فيتلمح البصير يتلمس فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور فنور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب أي تظهر له جادة الصواب فيتلمح البصير يتلمس البصير في ذلك النور عواقب الأمور وأما لذا لم يكن عنده شيء من هذا فهو لا يبصر شيئا أعمى أسأل الله سلامه وأما من كان عنده نور في عقله فإنه يضيء له في ليل الهوى فتظهر له جادة الصواب فيمشي يمشي ويتبصر في ذلك النور عواقب الأمور قال اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيب المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب أي الواسع وهي الساحة الفناء مقدمة البيت ساحات البيوت قال لها البيت فلا تكن في فناء ضيب محشو بالآفات خرج من هذا وكن في فناء الرحب الذي فيه ما لعين الرأت وهو الجنة كما سيأتي فالدنيا يخوان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن وجنة الكافر فأنت فيها في فناء ضيق محشو بالآفات ومحشو كذلك بالفتن وبالشوق الذي يضرك فلا تكن في هذا الفناء فاخرج منه بالعزم القوي إلى فناء واسع لا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت قال خرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات ويعني به الدنيا إلى ذلك الفناء الرحب أي الواسع الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على أقل البشر فلا يضيق على نفسه فأنت الحمد لله موسع عليك أيها المؤمن وتنتظرك الساعة وأما هذه الدنيا فهي ضيق ويها مخدرات إن صرت ساعة آلمت ساعات وإن أفرحت ساعة أحزنت ساعات هذا هو حال الدنيا فربما تفرحك بعض الساعات وتحزنك أكثر ما يكون من أوقاتك وأنت حزين فيها وكذلك ألامها مقدراتها وغير ذلك من ما هي لأواء فيها كثير جدا لأواء الدنيا فإذا الشخص يخرج بهذا العزم القوي من هذا الفناء الضيء المحشو بالآفات المحشو كذلك بما تعلمون من الفتن حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات فالجنة لا يصل إليها الشخص إلا بشي من المكاره فهي محفوفة بهذا فيحتاج إلى عزم قوي ما يحصل له في الدنيا من المكالة يحتاج أن يعزم ويكون قوي الإيمان ويكون قوي الإرادة ليخرج من هذا الفناء الضيق إلى الفناء الرحب الواسع وهذا كلام جميل قال اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشوي بالآفات إلى ذلك الفناء الرحبي الذي فيه مالا عين الرأت فهناك لا يتعدر مطلوب ولا يفقد محبوب فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فنعم لا مقطوعة ولا ممنوعة فهناك لا يتعذر مطلوب ما فيه مطلوب يتعذر قالمه موجود فهنا ربما تسعم بعض الأمور الحوائج ربما تكون ضرورية ويقول والله ما جاءت ما هي موجودة الآن انتظر كذا وكذا حتى تأتي إلينا وأما هناك فلا يتعذر مطلوب لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب فما فيه محبوب تحبه تجده مفقودا بل موجود وهذا فضل الله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأيضا الآية الأخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فهناك لا يتعذر مقلوب ولا يفقد محبوب يتعذر ويتعذر يا بائع نفسه بهوى من حبه ظنن ووصله أذى وحسنه إلى فنى صحيح انه ذاهب مهما أحببته فإنك مفارقه ما شئت تحبه في هذه احبب ما شئت فإنك مفارقه هو سيفارق قيفنا ويذهب كل من عليها فان يقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام فمهما كان حسنه وجماله فإن مصيره إلى الذهاب وإلى الفناء فيا بائع نفسه بها ومن حبه ضمن ووصله أذى وحسنه إلى فناء فما كان فيه من جمال وحسن تحبه فإنه إلى فناء وإلى زوال ذاهب من قال ألا كل شيء ما خل الله ذاهبوا ألا كل شيء ما خل الله باطلوا وكل نعيم لا محالة زائلوا نعم نعم وكل نعيم لا محالة زائل أنكر عليه بعضهم هذا الشطر من البيت فقالوا إلى نعيم, الدن... نعيم الآخرة فإنه ليس بزائل لكن ظهره يقصد ما كان في الدنيا على كل شيء ما خل الله باطل الباطل هنا بمعنى الذاهب الزائل فسروه بهذا بمعنى الزائل الذاهب وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول يا بائع النفسه بها ومن حبه ضنا ووصله أذى وحصله إلى فناء لقد بعت أنفس الأشياء نعم نفس أنفس الأشياء فلا تبيعها من أجل هذا الشيء الذي هو ذاهب لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بقص كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خصة الثمن نعم فالسلعة ذاهبة وزائلة فكيف تبيع من أجلها أغلى ما عنده وهو نفسك ولا خصة الثمن الذي تدفعه فهذا ثمن ماهو طيب تدفعه كانك لم تعرف قدر السلعة ولا خصة الثمن ولا خصة سيكون ويصلح خصة لم تعرف قدر السلعة ولم تعرف خصة الثمن ولا خصة الثمن حتى إذا قدمت يوم التغاب يوم الحسرة فيغبن الشخص نفسه ويضيع ما أراده الله سبحانه وتعالى من الخير له تضيعه يكون مغبونا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فهذا يقبل بعمره الذي أضاعه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى ذلك يوم التغاب يحصل من الحسر ما يحصل ومن التغاب ما يحصل بسبب أنه موفق في هذه الحياة الدنيا وأما أهل, الخ... أهل الخير وأهل الجنة فإنهم يفرحون بما أعده الله سبحانه وتعالى لهم والذين خسروا أنفسهم أحسنت يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نعم قال حتى إذا قدمت يوم التغاب تبين لك الغبنوه في عبد التبايع لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة نعم ثمنها الجنة والدلال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يدل العباد على ما ينفعهم وهو يدل هؤلاء فهو دلال باعتبار الدلاله أنه يدل العباد على ما ينفعهم في الآخرة والدلال صيغة مبالغة والدلال الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربت ماء فهي لا تساوي جناح بعوضة فكيف ترضى ببيعها بجزء أخوة الدنيا يسير لا يساوي كله جناح بعوضة فأنت تبيع هذا الشيء من أجل هذه الدنيا كلها هي ما تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذن هي لا شيء هي لا شيء إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر هذا الخضم يضع أصبعه فيه ينظر بما يرجع يأخذ هذا الأصبع ما يأخذ شيئا يأخذ قطرات يسيرة وترجع إلى الماء فما ينبغي للشخص والله نبيع آخرته بدنيا فيغبن يوم التغاب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما والدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب من له تحت شجرة ثم راح وتركها قال ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند انصرت عبده ويملك جزء منه كلك من الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده وبعت به نفسا قد استامها, قد استامها بما استامها قال هنا عرض عليك شراءها منك وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسن وقد زال وده أبيات ثلاثة جميلة إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عندما صدت عبده أيو والله فبعض الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس إذا شيك فلانتقش فعبيد للدنيا وحسب الله ونعم الوكيل وصار عبيدا لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويملك جزء منه كلك من الذي يكون على ذي قدرك عنده وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده فنعم فالله سبحانه وتعالى عرض عليك شراءها منك فهذه الجنة لديه من الحسن وقد زال وده يا مخنث العزم والمخنث كما تعلمون الذي يتكسر في شؤونه وفي شيء من التشبه بالنساء فهذا يعد مخنثا ولا يلزم من المخنث أنه يؤتى وأنه يلاطبه إذا قيل الشخص مخنث لا يلزم منه أنه يلاطبه ويفعل معه جريمة من تكسره في مشه ولتشبه كذلك بالنساء فهو مخنث من هذه الحيثية ولا يلزم أنه يلاط به وإلا عند الناس تعمل في من يلاط به يقال لمخنث أي أنه يلاط به هذا ما هو صحيح هذا المفهوم ولكن ربما يكون كذلك ونسأل الله العافية لكن نساء صلى الله عليه أمر بإخراج المخنثين من البيوت مع أن هذه الجريمة ما كانت موجودة فيهم ما كانت موجودة فيه من رضوان الله تعالى عليهم ولا يعلم شيء من هذا أنه حصل لا يعلم شيء من هذا أنه حصل مع ذلك أمر بإخراج مخنثين من البيوت فإن لدينا فيه شيء من التكسر وتشبه بالنساء فبعض الناس ما هو رجل كما يقال في العزم وإنما عنده ضعف فقال المقيم يا مخنث العزم يا من أنت ضعيف وما عندك تلك الرجول والهمم التي عند الرجال وما كان ينبغن الرجال أن تكون عندهم العزيمة القوية فأنت ما عندك هذا فعبر عنه بهذا الشيء والعلماء قديما يقولون الأشاعر مخانيث المعتزلة الأشاعر مخانيث المعتزلة وليقصدون أن المعتزلين يلوطون بمن يشاعر هذا ونصعي لكن يقولون هذا قديما أي أنهم أنه فرع من أصل هم علموهم وهم ساداتهم فوقهم وما استفادوا هذا الشرل من المعتزنة ولما قال بعض الناس السرورية مخانية لإخوان المسلمين قاموا ثورة قاموا ثورة ليش يقول هذا قال معناه أنه يلاط بهم لإخوان المسلمون يلوطون بسرورية بعضهم ما يفهم والله فهم سقيم ومع ذلك ننصح بالبعد عن هذه الألفاظ ننصح بالبعد عن هذه الألفاظ هذه الألفاظ ربما تكون سببا في الصد عن دعوتك مع أن من تقدم استعملها لكن كانوا يعرفون الناس خاطبون وناس يفهمون الكلام خاطبون وناس يفهمون الكلام أما الآن فهم كثير من الناس قاصر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيمي كثير من الناس آفاته من الفهم السقيم يعيب الأطار الصحيحة التي لا عليها وتجد ويعيبها إلا يقصد كذا بفهم استقيم هذا يقصد كذا إلى آخر ذلك فإذا كان الأمر كذلك فالبعد عن هذه الألفاظ أسلم والبعد عن هذه الألفاظ أسلم لدعوتك قال يا مخنة العزمي أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم صدق هذا يحتاج عزائي يحتاج تخنة تكسر ضعف هذا الطريق ما هو سهل تعب فيه آدم عليه الصلاة والسلام ومن سيذكر قال يا بخنة العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخنين وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يعتد عليه ومنشار من أولئك فجرا بني إسرائيل يقتلونه يذبحونه دبحا عليه الصلاة والسلام إجرام في بني إسرائيل يعني في هولا فجرا أعنيه الذين هم قتلوا الأنبياء كما قال الله منكرا عليهم فريق كذبتم وفريقا تقتلون فمن الأنبياء من قتل من أولئك وابنهم انكذبوه وردوا دعوته وما أخذوا بالخير الذي جاء به من عند الله قال ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى نبيان زكريا ويحيى من والد الآخر نعم زكريا والد يحيى يحيى ابن زكريا الوالد والابن كلا هم نبي وكلاهما قتل ظلما ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيا وقاس الضر أيوب وإذ نادى, أي... أيش الآية يا أخوان؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حصلت له أمراض شديدة أيوب مكث سنين في ذلك المرض صبر عليه وهو يعاني ويقاسي تلك الأمور والشدائل التي نزلت به وقاس الضر أيوب عليه الصلاة والسلام وأحدنا إذا انكسرت نجله أو حصل له شيء تجد يصيح يتألم إلى آخر لأنه يشكو كل من جاءنا كدانا حصل لكدانا فتجد يشكو وما عنده صبر ما عنده صبر والشكوى للطبيب جائزة الشكوى. أما كل من دخل شكوة له هذا خطأ وقاس الضر نعم أيوبة. عندكم أيوب عندكم ايش لو قاس الضر أيوب أنا عندي كلاهما مفتوخ خطأ وقاس الضر أيوب ايش عندكم هاي الضر أيوب لكن انا عندي فتحة اثنين الضر وأيوب لا خطأ. اذا قلت هذا فانا اتوب إلى الله ايش ترى ايه خلاف طيب مقبولة طيب عندك يا عادل كسر الزجاج الزجاج المسمار أو الزجاج المسمار يجوز هذا كسر الزجاج المسمار ها احسنت يجوز نعم إذا علم الفاعل من المفعول فيجوز رفع المفعول ونصف الفاعل ويجوز على الأصل أحسنته. كما قالوا كسر الزجاج الحجر كسر الزجاج الحجرة ومن هو الكسر ومن المكسور الحجر هو الكسر قالوا إذا علم الفاعل من المفعول يجوز رفع المفعول ونصف الفاعل فقال العرب كسر الزجاج الحجرة والحجر والكاسر وليس الزجاج وهنا الضر سيكون المفعول والفاعل هو أيوب معلوم أن الذي قاس الضر هو أيوب فلو رفع هذا ونصب هذا ما فيه مانع على ما ذكر النحا وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى ما أدري هذا سار مع اللحش إيسا الله أعلم تعلمون شيء من هذا يا أخوان أن عيسى سار مع شيء من وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمون من حاله عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي بكذا كذا صاع هذا فقر ما هو سهل صبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنواع الأذى أيضا من, من المشركين في مكة ومن المنافقين في المدينة كل ذلك صبر عليه عليه الصلاة والسلام ففي مكة حصل له ما حصل من الرجم بالحجارة ومن وضع سن الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام الشريف ومن كذلك رد دعوته من بعض الناس الذين كان يتوسن فيهم الخير فذهب إليهم ليناصره كل ذلك أذى ويأتيه ملك الجبان ليطبق على أولئك الذين أذوه الأخشبين فيصبر عليه الصلاة والسلام يقول لا عنده بعد نظر عليه الصلاة والسلام لا تفعل لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرف به شيء وفعلا حقا الله هذا الرجاء لنبيه عليه الصلاة والسلام فخرج من صلم أبي جهل وأبي لهب والمغيرة و نريد المغيرة والايش الاشرار من يعبد الله سبحانه وعقبه بن أبي معيط ولد له ولده يعبد الله سبحانه وتعالى من من عقبه صحابي رضوان الله تعالى عليه ذلك الفاجر في المدينه ولده يعبد الله سبحانه وتعالى من عبد الله بن ابي بن سنون ولده عبد الله ايضا اسمه عبد الله بن عبد الله رجل صالح ولد عبد الله بن ابي بن سنون هذا المنافق راس المنافقين فالشخص يا أخوان لا يستعجن أمور ولا يئس من الناس فالدعوة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى حلم وتحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن داعي الله يدعو الله أن يفتح قلوب العباد لهذا الخير ويأخذ بنواصيه من الخير أما تعجل الأمور والعجلة في الأشياء فهذه تضر الداعي لله سبحانه وتعالى وما ينجح في دعوته فعلى سبيل المثال نمثل بما نحن فيه في بلدنا هذه كم عانينا والله من الصوفية فإنهم آذوا أهل السنة أذى عظيم والله نساجدهم ما يعطون المسجد نصلي فيه إلا بعد عناء وصائق وما كانت عندنا هذه المساجد التي نتنعم فيها وله الحم سبحانه ونسأله المزيد جل وعلا وتثبيت هذا الخير وحفظ هذا الخير فإننا عانينا من الصوفية عناء شديدا فكان إخواننا يريدون أن يصلوا فقط صلاة التراويح ويقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح صلون 11 ركعا فهناك وصائق لا بد من وصائق حتى تأتي مفتاح ولا بد من كذا ولا تفعلوا كذا بعض إخواننا كان يقرأ في بعض المسائد قرآنا فيأتي بعض من يعتدي عليهم ويأخذ مصاحب من أيديهم هل يقوموا خرجوا, خرجوا فيأخذ مصاحب من أيدي إخواننا ويطلدهم من المسجد فكم من أمور ربما بعض إخواني أعلم بها مني حصلت إخواننا وهم صابرون على هذا الأذى حتى فتح الله عليهم وانظروا الآن الدعوة كيف في البلاد حقنا انظروا هذه المسائل التي ننعم بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بركتها وأن يجعل فيها بركة السنة وبركة التوحيد ويجعل فيها العلم النافع ولا تعدم من هذا الخير فالأمور تحتاج لصبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عالج المشركين معالج عظيمة وصبر عليهم وهم يؤذونه وهو يختفي حتى إخواننا هنا مروا بشيء من ذلك مثل الاختفاء فما كانوا يستطيعون يدرسون بعض الدروس المفيدة بعض الدروس المفيدة فكانوا يختفون بدروسهم ربما في بعض البيوت ويدرس بعض الأمور لكن الذي كنا يعني ما نحبه أن يقول أن الذين كانوا على الدعوة جهال كانوا على الدعوة جهالا فربما ما يختارون القتب المفيدة للطنام الذين يدرسونه ما يختارونها ومن أحسن القتب التي كان يختارونها فقه السنة فهو من أحسن ما كان يختار من يدرس هو أحسن كتاب كان يختاروا وإلا بعضهم عالم على الطريق ومعالم على مدريش وجاهلية القرن العشرين وإلى آخر ذلك من كتب التكفير السحيق للمجتمعات المسلمة فالحمد لله الذي نجيانا من تلك الدعوة البائرة التي نتاجها الآن القتل والقتال والتكفير هذه نتاج تلك الدعوة التي كانوا يردوها عندنا هنا سلمت بلدنا من تلك الدعوة سلمها الله نعنه بنصح الناصحين وصدق من نعلمه ويعلمه الله سبحانه وتعالى فنحاصل من هذه الفقرة الجميلة وعالج الفقرة وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم حتى مسألة الفقرة الحق أن الدعوة كانت مرت بمراحل مه سهلة ما عندهم شيء ما يجدون شيئا أغلبهم الآن فتح الله على كثير من أخوانهم الحمد لله ونصر الله يزيدهم من فضله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا الذي لهم حالهم نسأل الله حالهم صعب جدا نسأل الله أن يهيئ لهم العمال الله أن يهيئ كذلك لهم الرزق الحسن ي confianceنا حصنا خير كثير نجهاد أيضا هذا المال وإن كان هو شيء يعتبر شيء يسير لكن الحمد لله نتحدث بنعمة الله هذا الشيء يسير جعل الله لنا فيه بركة جعل الله لنا فيه دعوة الحمد لله نكرم أضيافنا وكذلك أيضا نكرم من جاءنا هذا خير كثير في هذا الشيء يسير وإنه يعتبر لا شيء لكن لا نحتقر ولا نزلي نعمة الله سبحانه وتعالى علينا فالنبي صلى الله يقول لا تحقرن من المعروف شيئا المعروف ما يبغي احتقاره وإن كان قليلا لا تحتقره فإنك إذا عظمت بارك الله لك فيه وإذا حقرت لهبت بركته ولو كان كثيرا ذهبت بركته ومن يستفيد منه قال وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعت المرحلة الأولى كان في مكة ويؤذى أشد الأذى من أولئك مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أذوهم ولما انتقل إلى المدينة كذلك أذىه المنافقون أذى العظيما ولكن الحمد لله كبتوا بعد غزوة بدر كبتوا ما استطاع يرفع رؤوسه من دسه بعد غزوة بدر ومن طويق شوكة الإسلام صار الإسلام صولة وجولة وسيط وداع أهل الإسلام وشأنهم وماهم عليه من البطولة وماهم عليه من الشرف فاندس من ندس من المنافقين وأخفوا ما كانوا يظهرونه للنبي عليه الصلاة والسلام من الألاء فيأتي يدعوه من بعض مجالسهم فيقول اذهب ذاك المجرم المدبر اذهب لا تؤذن بنتا حمارك من جاءك ادعوه, من جاءك ادعوه ما تأتي لا إله إلا نجرأ في هذا المدبر جرعة عظيمة جدا لا تأتي إلينا وتؤذينا بنا تشمارك من جاء تدعو حسن الله نعم وكين وبعدها نكس رأسه. قال وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم تزهى أي تتمتع وتترعرع فيهما تزها أنت باللهو واللعب أي تتمتع وتترعرع أنت باللعو واللهب باللعب واللهو وتريد الجنة وتريد تهز هذا الخير يا مخنة العزم أين أنت والطريق الطريق تعب, تعب فيه آدم إلى آخره وأنت تزهى أي أنك تتمتع وتترعرع في هذا الشر وتريد تدرك أولئك الذين عانوا ما عانوا في هذا الخير قال ما ذكر المصنب رحمه الله عن محمد وغيره صلى الله عليه وسلم وعليهم من الأنبياء صحيح مشهور جاءت بي آيات الكتاب الكريم إلا ما ذكر من قصة زكريا ويحيى عليه السلام انظر نزاما بداية والنهاية هذا تنبيه طيب يعني في فتلهما بالمنشار مشهور هذا حق زكريا بالمنشار فإن شاء الله نراجع يقول راجع البداية والنهاية لزاما لزاما الأول 525 وهذه لزاما منتقدة ما ترزم أحدا بشيء نحيا نسكرا في النشر بالمنشار والذبح ما شاء الله وصار مع الوحش عيسى ما تعرض طيب إذن هذا أنكره في نشر زكريا بن منشار وذبح سيد الحصول يحيى أنكره ابن كثير في البداية والنهاية وأنه لم يقبط هذا الشفاء نفائد طباء بزاك الله خيرا قال رحمه الله تزهى أنت باللهي واللعب فيا دارها بالحزن إن مزازها قريب ولكن دون ذلك أهواله لا إله إلا الله ما أجمله فيا دارها بالحزن إن مزازها قريب ولكن دون ذلك أهواله إن مزارها نعم حسنها نعم ونقرأتوا مزازها نعم لا إنما زارها قريب قريب تزورها كما قال النبي عليه الصلاة سام الجنة أطرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك والنار مثل ذلك فزيارة الجنة قريب ما بين شخص وبين الجنة إن كان من أهل الصلاح إلى الموت إلا الموت فأول منزل من منازل الآخرة هو إيش القبر فيفتح لك نافد إن كنت من أهل الخير ومن أهل الصلاح إلى الجنة تتراها وتتنعم بها وتتنعم في البرزخ بما أراد الله سبحانه وتعالى من نعمك بها فهذا البيت جميل فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات فالأمور احتاجنا صبر والشخص ننصح بالصبر وجدنا خير عيشنا في الصبر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فما فيه إلا صبر احتاجنا أن يصبر الشخص حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه وأعظم ما يرضى الله سبحانه وتعالى به عنك هذا السبيل وهذه الطريقة التي أنت تسرقها وهي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فالأمور تحتاجنا صبر صابرة قال الحرب قائمة وأنت أعزل في النظار في النظار أهنا وأنت أعزل في النظارة النظار القوم ينظرون إلى الشيء وأنت أعزل في النظارة أي في الذين ينظرون إلى الشيء قال الحرب قائمة وأنت أعزل أعزل الذي سلاح له قال له أعزل الذي ما عنده سلاح يقاتل به فهذا أعزل وأنت أعزل في النظارة فإن حركت ركابك فللهزيمة قال لي ما عندك سلاح وما عندك شيء تخوض به المعارض فنابد من سلاح تخوض به هذه المعارك وهذه الأهوال وهذا الأمر الذي في الدنيا فتحتاج تحتاجنا سلاح تصلح به العقينة الصحيحة والعمل الصالح فتخوض به هذه المعارك وبإذن الله النصر إن تنصروا الله ينصركم سوا في المعارك أو تنصره في توحيده سبحانه وتعالى وإظهار دينه ومعالم دينه وشعائره فإن الله ينصركم ويثبت أقدامكم على هذا السبيل الذي أنتم عليه قال الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة فإن حركت ركابك فللهزيمة لعدم وجود السلاح لم يباشر حر الهجير قال الهجير أشد ما يكون من حر الشمس عند امتصاف النهار ماذا عندكم تقول من لم يباشر حر الهجيري في طلاب المجد هكذا قال رحمه الله من لم يباشر حر الهجيري في طلاب المجد لم يقل أي من القيلون لم يقل أي من القيلون وهي النوم في النهار وسط النهار سوف لان وسط أو غير وسط هم انه ينام من يرتاح في النهار كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها سفرا وحضرا يحافظ على القي Cad فهي من السنة النوم للقيلول سنة وتكون في النهار والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها في السفر وفي الحضر وهذا الحديث ما حانه قيلوا فإن الشياطين لا تقيل حسن الألباني نعم حسنه الألباني قيلوا أيناموا للقيلولة فإن الشياطين لا تقيل جال سألت شرف الأرض تضل العباد يرسله إبليس من البحر ما عنده مقيلون ولا عنده مراحة وإنما شغل لإضلال العبادة نصلى الله سلام قال من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف تقول سليما لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف تقول سليما لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف إلى عجل هذا أطوف قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك فقال راحتها أريد ما أحسن هذا يا أخوان الكرام هذه فائدة عزيزة وجميلة قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك عبادة وتلهق نفسك إلى كم إلى متى على هذه الحالة فقال راحتها أريد يعني يريد الجنة وراحتها إيش هناك في الجنة وعند الفوز بالجنة والضفر بها فهذا هو فكل من يتعب نفسه في الدنيا فإنه يريد راحتها الذي يتعب نفسه في الدنيا بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى ولكن لا يشق عليها ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول القصد قصدا تبلغوا وكذلك ايضا في حديث أسماء لما كانت تجعل علي لها حبل تصلي وتجهد نفسها خلف اللوح زينب نعم زينب في اللوح هل يصلي احدكم احدكم نشاطا فاذا, فتره فإذا فتره فلا يجهد نفس الشخص ولا يتعب نفسه كثيرا وإن المقصود أنه يعني إلى كم تتعب نفسك أي فما يطيق كما يطيق العبد وأما أنه فوق ذلك فهذا يضره وينقطع بعد ذلك عن العبادة فإن الله لا يمل لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وراء عندها مرأة فقال من هذه قالت هذه فلانا تذكر من صلاتها قال ما عليكم الأعمال بما تطيقون فوالله إن الله لا يمل حتى حتى تمله ويتذكر أن تفعل صلي وصلح إلى آخر لا قال ما هذه كلمة الزجر سعني العرب ما ثم ذكر الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون فالشخص لا يرهق نفسه كثيرا ما لا يطيب ولا يحمل نفسه ما لا يطيب فيتعب نفسه ويجهد نفسه بطاعة الله هذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفيقون ولا شك أن ترك الفرش وترك النوم يحصل شيء من الإراق بسببها والتعب بسببها لكن الله أثنى عليهم وهذا شيء يطاق هذا شيء يطاق أثنى عليهم وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا من مناقبهم وهذا من محاسن أعمالهم وليس معنا الكسل أن الناس سجعوا الكسل لا فهذا الكلام صواب قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك فقال راحتها وليس فهو يبعد عن راحتها وهي في الآخرة جاء الوقت فضل الله وحمده لا إلهنا نتسافر